وَإض إ الَّ لمَ لائكَ تتِزُولِ آدمم فسَجَج ألا أسجد لمن خلقه طينا قال أرايتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فممت بيعك منهم فإن جهلنا فإن جهلنا مجزاؤكم جزاء أم موفور واست من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم, وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان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 يخصف بكم جانب البري ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة دخرا فيرسل عليكم حاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلا قَدكَرله بَنني آدممَ وَحَو النام وَوحَمَلَ فيِيبَرِ والبَحر وَزَقُلَلَ مِنَ الضبات وَفَوفلَ على اسيرين مِ مَنْ, من خَنقُ تَفولَ يوم, يوم ندعو, ندعو كل أناس بإمامهم, بإمامهم فمن منتي كتابه بيمينه فأولئك يقررون كتابهم, كتابهم ولا يظلمون فثيلا ومن كان في هذه أعمى ومن كان آتِي أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِكَيْ تَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا الحياه ضعيف البمات اذا لا ادقنا كغيف الحياه ضعيف البمات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد أقيم, أقيم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسط الليل, الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل, الليل فتهجدني نافلة لك عساء أن يبعثك ربك, ربك مقاما ربك محمودا وقرق بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سوطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهزا مقار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضانا بجانبه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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن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 أو يكون, أو يكون لك, لك بيت من, من زخرف, زخرف أو ترقى في السماء ولن, ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل حتى علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى عاث الله بشر الرسولا قلنا لو كان في الارض ملا يمشون مطمئنين لنزدل عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله نشهده بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلا تجد له الأولياء دونه فلا تجد له الأولياء دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زلناهم سعيرا ذلك جزا فَرف بآياتنا وقالون ذا كك عوااب م ورفة تَ إن لم بمثونَ خلخ جد ألا وَر أن أناَ الظله المدين خَنقَ السماات وَأَ قدي لا أي يخْنقامخَلَهُهُ فجعللَلم أجل لا يرب في فب قالنا إ لا أولو آمنتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لمسكتم اذا لمسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا ولقد, ولقد اتينا موسى, موسى تسع ايات بينات, بينات فاسال بني اسرائيل اذا جاءهم جاء فقال لهم فرعون اني اني لا اؤمنك يا موسى مسخورا قال لقد علمت ما ان ابصار وإني, واني لاظنك يا فرعون مسفورا فاراد ان يستف يستفزهم ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل نسكن الارض فاذا جاء, جاء وعد الاخره جينا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسل لك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسم ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم, عليهم يخرون للأذقان يبقون ويزيدهم فشوعا إن الذين أوتوا العلم من إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد لا مفعولا ويخرون لانقال يبقون ويخرون لانقال يبقون ويزيدهم خشوعا الله الله قُلِ الله اللَّهَ آمِدُ ايام ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف فيها وبتغبي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن شريك في البلغ ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Oh